في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين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 إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرة لا مطقوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا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 فمجمعون إلى مقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا أكذبون من شجر من زقون فمالئون منها البذور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 أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتمون أشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون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 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا الحلقوم وأنتم حين وَنَحْنُ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا 126. ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن